كل من كذب الرسل فحق وعيد تكذيب رسول واحد تكذيب لكل الرسل تكذيب ايه تكذيب لكل الايات فنأخذ الاسلام نؤمن بالاسلام كله جملة وتفصيلا وقد نقع في المعاصي نقع في المعاصي ونستغفر الله ونتوب اليه على الخطيئه ونعتقد جازم اننا معرضون لعقاب الله اذا لم يرحم ويغفر فتعيش حياتك على هذا، على هذا، على هذه العقيدة. إذا وقعت في معصية، حاك ذلك في نفسك ورجعت إلى الله واستغفرت الله وحاسبت نفسك و آخر. فأنت في في في ضنك من أمرين المؤمن هو هذا المؤمن من كي يعمل لك الله تجبره في النفس يلو نفسه ما فيه عارف أعرف راسين ماشي في النفس ديال. والطاعة أيضا عندما تطيع الله عز وجل تكون مخلصا فيها تجد في نفسك شيء من الحلاوة حلاوة في الصدر تشعر مش حلاوة السكر ولا أسلوه لكن حلاوة من نوع خاص حلاوة الطاعة والإخلاص كذلك المعصية تولد في النفس شيء آآ آآ الإذن ما حاك في, في نفسك وإن أفتاك الناس أفتوك كما في الحديث المسلم عندما يقع فيما يقع فيه في المعصر تلومه نفسه نفسه لوار كانوا مسلم نفسه في داخله وإن وقع وان وقع في في معاصي فهو دائما منكسر امام الله إلى آخر بخلاف واحد يقع في المعصيه وتنجح به ان في الرقم بين واحد يشرب الخمر ويعصر في داره وكي يسكر مع راسه ومنشط مع راسه هو داخل في قلبه على انه ماشي هذا هذه الأخلاق هذه ماشي اللي يديهم من الخبث حاس براسو ام تعرض الله ولغضب الله كذو ومنكسر ومخبع و يشد عليهم وفي الصباح كيغسل كي فمو بالدونتيفريشو يا كل المعنى و ويمسح وجهه ويخرج بعابد الله يعني رامع ليه البلا و يغفر ياك هذا بوحدو ولكن صاحبنا في سوق الرجال من طلع الريد و زين قراعي وكذا ومرحبا اهلا وسهلا هذه مزيونات في 7000 درهم يا خويا أصبح على الريدوه العشياء مهبطوه بالليل وشطح والنوين نصيبه وكذا وليلة نهره وهذا العام والعام الماشي هذا مشيه هذا هذا استحلال عاملي استحلال لما حرم الله بالقوى هذا مشيه هذا كذلك الزنا كذلك المحرمات كلها واحد يقترف معصية ويقع في معصية وبينه بالله عز وجل لا يكفر صح المنو ده منزيل الزينة ونقول لكم الزينة في الكاده ويحافظ على الشباب ويحافظ على كادا الشباب مقوش مكبوتين صغارين في الديور ديالكم وكاده البنات والنساء موجودين والرجال موجودين والدنيا هنا وما معقدين وعقدوا بابكم بكم وخارج عليكم خرجوا كذا وكذا ولا الاخر ونطبع لكم هذا هذا هو الا ما كانش هذا الكفر ما كاينش كفر الا ما كاينش هذا العمل كفر ما كاينش الكفر علاش ان باستحلال ثروج العفيفات وثروج النساء بالباطل الاستحلال العملي شريع للزنا او للزنا كفر لا للزنا لا للتريعه. واجعله ماضيا في في, في العباد لدار الزنا حلال في قوانين الناس في كل قوانين العالم في الدول العالميه كلها الزنا حلال الزنا حلال وهو حرام في شرعنا لكن في قوانين العالم الزنا حلال فوق حرام إلا إذا حصل زوج مع واحد أخر أو زوجها مع واحد أخر أنا إذن الزوجة هي اللي عند الحق ترفع الدعوه برسل أو الراجل هو اللي عنده الحق يرفع الدعوه بزوجته لأن هذه القاضية إذا خصه فإذا سمحت له في المحكامة أو سمحت لها في المحكمه إذن ما كلم بس تسامحه وتصالح نعم عم نش الدين دي لن تصالحه وتسامح إذا ثبت الزنا ثبوتا شرعيا وبلغ الامر الى القاضي بلوغا شرعيا فلا مفر من اقامه الحد لا مفر لانه دين الله هذه حقوق رب العالمين الفرق بين شريعه الله وقوانين الغرب والنن كل كذب الرسل فحق وعيد اي وعيد الوعيد هو ما أوعد الله المشركين بنصر الأنبياء وهو الهلاك الذي سلطه الله على المشركين عبر التاريخ الله يميث لك شيء مشرك يمينا بالله يمينا بالله كل المشركين معرضون للهلاك، إن عاجلة أو آجلة ذكرنا عاد وثمود وذكرنا مؤتفكات والرص أصحاب الرص وقوم تبع ذكرنا هذه الأمور نذكر نموذجا لهذا الوعيد كل كذب الرسولة فحق وعيد عندما يقول الله عز وجل فحق وعيد ما الذي يجي حق وعيد حق وعيد خذ هذا المثال الحق من حق. وما ادراك ما حق كذبت سمود وعاد بالقارئة يوم القيام كذب فأما سمود فأهلكوا بالطاغية طاو بسبب طغيانهم فأما سمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية صرصة أي شديدة البرودة الله علم حل من درجة حساسة فأهلكوا بريح صرصر عاتية العتوه هو الخروج عن يعني تتجاوز كل الحدود صرصر عادي سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام شسومة أي متتابعة ما تيش استرحى سبعيام شسومة أي متتابعة سخرها عليهم سبع ليالي وثمانية أيام شسومة فترى القوم فيها صرعا أي هلك فترى القوم فيها فرعا. كأنهم أعجاج نخل خاوية هذا السؤال فهل ترى لهم من باقية كل من كذب الرسل فحق وعيد فهل ترى لهم من باقية شكون فيكم شفش واحد من قوم فرعون بقي في ذلك القضاء الكامل مبرم شكون في شفشكم شي واحد من قوم تباء ولا من قوم المؤتفكات اصحاب الرسول ثامود فهل ترى لهم من باقية ولا حد كفر لقيل الان للام نماذج اخرى وعينات اخرى ولها ربنا سبحانه وتعالى بالمرصاد تحتيها ما حتى هي على سابق على طريقه سابقاتها على على نفس المنوال باذن الله عز وجل كل كذب الرسل فحق وعيد أفعلينا بالخلق الاول فعاد القرآن من جديد يتكلم عادة سوره قاف تتكلم من جديد عن البحث وعن الدلائل والاستدلائل أفعالينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد افعايينا بالخلق الأول إذن هناك خلق أول وهناك خلق ثاني الخلق الأول هو الذي خلقنا فيه الله عز وجل من العدم والخلق الثاني هو البعث والنشور والحشر اللقاء الله عز وجل جيد الخلق الأول منها خلقناكم وفيها نعيدكم الخلق الثاني ومنها نخرجكم تاره أخرى فالمشركون نسوا منها خلقناكم وهم يعرفونها ثم أنكروا ومنها نخرجكم تاره أخرى هذه مشكلتهم لذلك ربنا يقول أفعينا بالخلق الأول هل أصابنا العياء والتعب والنصب والمشقه واللغوب من الخلق الاول ثم نعجل عن الخلق الثاني استفهام انكاري افعالينا بالخلق الاول لا بل بالادراك بل الامر ليس هكذا عند المشركين بل هم في لبس وخلق واختلاط امر مريج بل هم في لبس من خلق جديد بعد هذه مشكلتهم انهم لا يؤمنون بالبعد أفعايين العيال اليهود عليهم اللعانات هذه حتى الشيخ المصري قال لك ديننا يحترم الأديان ديننا يحترم الأديان اليهودية والنصرانية والإسلام هذه أديان سماوية نحن نحترمها العناط الله الكذيبين معمر أبداً الإسلام في يوم من الأيام احترم الشرك كيف واحد يقول لك عزير بن الله الإسلام يحترمه هذا كلامه واحد يقول لك المسيس بن الله ويجلس يقول أنا أحترمه هذا هذه عقيدتك يا مرحباً نحن نحمل لله كلنا من كلنا على دين إبراهيم إبراهيم كان عنده يقول الله عنده بلوك. ما كان إبراهيم يهودياً ولا مصرانياً ولكن كان حريفاً مجرماً شو من علاقة عند ما إحنا معنه هدون لنصار احترام اي احترام هذا احترام لي الكفر احترام للشرك <تصفيق> لم ولم يحترم الإسلام الشرك والوثن بل ما جاء الإسلام اللي محاربة اي احترام هذا ما جاء الإسلام إلا لمحاربة الشرك ما جاء الرسل إلا لمحاربة المشركين ما أنزل الله الرسل ما أنزل الله أصول الرسالات والكتب إلا لمحاربة فضح الكفر وتعريته وتقبيحه وتزيين الإيمان للناس فإذا إذا كان احترام للكفر ما هذه الغزوات والجهد في سبيل الله عبر التاريخ كتب عليكم القتال وهو واحترهم ليس كُتِبَ عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحوا واجاهدوا في الله حقت هذه هو جتباكم وما جعل عليكم في الدنيا من حرص باحترام فكل مشكلة هذه هؤلاء السرادسون احترموا احترموا واحنا خد ويزول أهل الحديث والأيات اللي هذي ونقطة كمان اشطبوا عليها بسير ضاعلنا يرضا علينا ال ال ترضا علينا روما هذا كلام يرضا علينا الطاف منك يسمونها؟ منك يسمونها؟ قاداسة البابا؟ قاداسة من قاداسة؟ من قدسها؟ نحن نقدس صليب نحن نقدس لا إلى أهل الله لا نقدس صليب من قاداسة البابا؟ قادسة لوين لا نقدس إلا من قدسه الله ورسوله المقدسات ما ورد فيها الدليل من الكتاب والسنة ونقطة نهاية على أبداً. من قدسه الله ورسوله هو المقدس. كلام. وصبح مشاع الآن في الإعلام وفي الجرائق وفي الكتب وفي كل يعني والناس اصبح مسلمة قضية احترام تيهودية وتنصرانية قضية مسلمة. شيء يعني هذا يعني احتيت اظهر شيء واحد قال لا الاسلام لا يحترم الكفر بما يحلق. تشدب وتنطيع ارهابية هذا من هذا وتشويه القرآن وتشويه الإسلام ما خلاه الحجة في دين الله لاكن دينكم والدين وهذه الأمور كلها منسوخة آياته إن علماء السوء يستشهدون بالآيات المنسوخة منسوخة عشان منسوخة ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها أنا تعلم من أن الله على كل شيء قدر منسوخة كان الآية الأول المكين نبي صلى الله عليه وسلم يؤمر بالصبر والصبح والمشركون يؤمر بالصبر والصبح الجميل وهذا لكن عندما نزلت آية في السيف قال أنا كيف الصبر أقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم وحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوثا منهم, فخلوثا منهم وفي الآية الأخرى فإن تابوا وأقاروا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين إخوانوا في إبراهيم إبراهيم عليه السلام كان مسلما وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهجدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين هذه السنفوني الأسطوانا للخداع كل الأنبياء كانوا مسلمين ولم يكن منهم واحد يهوديا ولا نصرانيا كلهم وكل الرسالات من قران وتوراه وانجيل وصحف ابراهيم وموسى والالواح كلها كان فيها الإسلام وليس فيها شيء من الكفر معاذ الله ان يامر الله عز وجل بالكفر وان ينزي الكفر معاذ الله لذلك لا نحترم الا من يستحق الاحترام والكفار لا يستحقون الاحترام لكم دينكم واليدين نعم تقرا ما قال فيها ان التفسير اهل العلم سيد المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله عليه عندما تناول قوله عز وجل في البقره لا اكرها في الدين قد تبين رفض من الغيب لا اكرها في الدين بشرطين اعطاء الجزيه الذين وهم صاغرون والرضا باحكام الشريعه الاسلاميه هذا لا اكراه لا اكراه في الدين لاباطيون وغادي فرعا علينا هو يهودي ولا نصراني في بلاد الاسلام انا كنا نظر عن الجيزية باب العرب كيعطيه الجيزية المساعدة umm. ايش الجيزية كارتو لا بترول ولا سردين ولد اذا هم لا تصدقوا علينا بشي باركة اهلا وسهلا ما تصدقوش اهلا حقيقة الاسم كي نظر في الجيزية ولكن هذا دين نظر اذا كنا احنا صفر يجيب الله رب العالم الولاد ولاد ولاد ولادنا اللي كنوش ولكن دين الله مخصوش يموت دين الله يبقى حي احنا اللي اموات صح دين الله القحي حي غالبونا النصار ما كين مشكل ابقوا غالبنا إلى قيم سعب وشو اللي كي كيتصرفوا في الكون كيتصرفوا كي في القبر كيتصرفوا كي في, في, في مشيئة الله عز وجل أبدا هذا امتحان الله عز وجل ابتلانا فخلقنا في هذا الزمان انتع الاستضعاف انتع التخلف ده رب العالمين بغناك ولكن لا ننهزم في عقيدتنا هزمونا عسكريا واقتصاديا وسياسيا وكل شيء حتى في الكره هزمونا في كل شيء هذا قدرنا لكن ما نهزموش في ديننا وفي عقيدتنا تحس تشعر مش تلتزم وكانك تعتز ايضا لا يكفي الالتزام انما ينبغي ايضا المضيف الى الالتزام بالاحتفاظ انت تضعف وتتخلف ولكن احتفظ بالدين ديالك والعرض شيف الشارع الراس ديالك مرفوع مسلم كيف أوروبا وفاندوز وايش وكل مشي شكل تقطع أوروبا؟ أشغلي نضرب من عز نقدر كل حال حال حال على التكنولوجيا وويا فين كابن ببان العوام؟ وسمك محلول راه عندك العاق إذا المسلم عندك لا إله إلا الله فعندم طريق عمارات الخمسة طرق متقناش باري يسون عندهم زي عند الص الصاير مشنيه وبع ومنبع ومن ماذا ماذا وراء العمارات الشاهقة الناطحة السحاب ماذا وراء وراء هالشين وكلذا 5 كلها 5 كلها النصراني راه ماشي صحابه كبيره يا عبد الله النصراني راه سيبير كليمه اهل الدور الملاجئ وجاب كلب يعيش معه كلب خاص كلب جرو جاب جرو كيربيه ويعطيه الكسره والشوشه لما انت كتشوف النصراني كيغسل الكلب بالشامبو ون هذا وتقول واحد واقيلا الحضاره يمه فييبه يمه يمه بابه سيب ينفذ دور الملاجئ لا يزورها ولا مره في العام والكلب كيتهل الله إذا فين هي الحضرة؟ فين هو التقدم؟ التقدم هو هذا اللي في عوامه للمشد إماه وكي يقول له يقول له يا أم يمديان يدعي معي إما الحبيب يدعي معي هاكا إما هو عيش على الدص وكيتهل الله في أم يمديانه ويرجوه رحمة الله بهذه الطاعة لأمه وأبيه هذه الحضرة لا يستطيع التقدم وطلع الجسم والسوارة تخدر بعض السوار هاتفين عن المستضعاتين بدلوش إفريقيا وهذا بدأت حرق تربي الكلب وتعطيه الكفته وتعطيه ال الدواء والكلب بالباصبور والكلب بال بالملف الصحي نحن في صحي والطبيب والزيارة والصيد عندنا مشينا عندنا ولكن مش ما ما نقول شيء مثلك كده عندنا ملصحي تميت مخلصه بخمسة ولا ستة درا صحة لكن الجرد المغرانية عنده الميل الصحي والباصبور تكونة وباري ودو وصغير قلب وعلم ولا اهلي هذي كلهم وحنا من يلا نبغي ان ننضح لان هذي الناس هدوها همش هل من طفل عراقية موتوا كل ايام؟ شكلك يقتلوا انا انتم من يقتلوا؟ حقوق الانسان جال امريكا ما؟ ايه يتلب عنده الشهادة معك وكيقرأ وكي يتعلم عندو عنده تاريخ والكلب دياله ممكن الكلب أنا كنت عايز نكمل كان الكلب كيس ود أربع آلاف بالسيطرة خمسة دولار من عصف السترليني ما عندنا في المغرب حابغي تدي ديال الجرا باطل هبا <تصفيق> أذكر جرود يان إسبانيو يعني لغير حديثي صعب مو سهل كوستال بوليتكار جرود غربي كم درب ولا حضارة رقياً حضارة الإنسان. إنسان إنسان خصوكن راع إنسان في أخلاقه شبان يغدفطرق جل عندو تقول عمي أرى نهزلك الرقية آه أرى نهزلك عمي أرى نعولك عمي هذه الحضارة تورق الالتفاتات الإنسانية معاملات ديال المسلم عندما يفعل هذا يبتغي بها والله يمكن مسران رجع ودي يعملها ويعملها من بابها يسمى إنسانية لكن تكت عملها لوجه لأزوجة وتحس بالحلاوة ديال من عمل صالح تقوم به قال كل احد الله كل كذب الرسل فحق وعيد افعلين بالخلق الاول قلنا اليهود شي اليهود الايه هذه فيها رد حتى اليهود ماذا قال اليهود اسمع قالك اليهود عليهم اللعنات متتابعه الى يوم الدين ركين بعض الصحفيين المجرمين كيتتهموا كيقول كي لك كي يسب الديانات كيسب كذا هذا مجدي كيسب دي اخرى واشنا المغاربه بعدا النهار اللي اللي فتحنا عيننا فهاد المغرب الجديد جديد جديد جديد شنو قلنا اللي كنقولوا ليه يهودي حاشق يهودي حاشق بعمر اليهودي كان عنده قيمه عندنا في المغرب تماما ولا شيء مفراني ولا نهائي رحتت... رحتت في ما يعرف اليهودي في في الرباط ولا ولا في ولا كيمشي حي يهودي من الكلام يقول شي بالمشلم لا بدي زي الباكسيدي ولكن واش عمر شي مسلم شي قال يقال ليوا سيدي اليهودي وليش عمر احنا بدا هذا كل مثال ربضع نهر الحدي أحد اليهود ليهود وليهود يا المسلمين نتفقن على أنه نهر من الأول في الأسبوع شنا هو هو الأحد نصارى نخالفنا نصارى عندهم نهر من الأول هو الاثنين لاندي اللي عنده النهار ثلاثاء الاثنين الثلاثاء الخميس الجمعه السبت الاحد فالاحاد عند المصره هو اليوم السابع واليوم الاول شنو هو الاثنين عندي ما غاديش نطيل الاخر حنا نسمي حنا نسمي من, من بعدا اختل الكلام ديالنا واضح الاحد احد كلمه حتى أحد احد حتى قل والله فالاحاد هو الاحد هو واحد هو النهار الاول يقول الاثنى اثنان الاثنين ثلاثه فلا ثلاثه ثلاثة ثلاثه فالثلاثاء واليوم سال الاربعه اربعه يكتب ما شفتيش حاشي بركه اربعه أربعة الخامسه خامس يكتبش حاجه ما شفتينها ما قلناش السداسه علاش باش نتنباهوا باللي كاينه صلاه الجمعه, الجمعة. حيث يجمع المسلمون في الجامع الجامع الجامع جامعنا جامع بإذن الله عز وجل الجامع سب سبعة سبت سب جيد اليهود قالوا في الله عز وجل بدأ السماوات والأرض العمل بدأ الخدمة رب العالمين بدأ الخدمة الشغول تنهار الحد عاود الاثنين ثلاثة واربع وخميس الجمعة أعلى تعالى الله عن ذلك هذا هو الكامل نهار الجمعه احترم واحترم اليوم أحترم, احترم احترم الكفر راح تحترم الكفر ما بقاش مسلم الاحترام الكفر واش كيساوي كيساوي الكفر واحد يجي يقول لك رب العالمين نهار السادس عيا والسبع اريح والستراح على الحشيش نهار السبع ايام حط رجلك حط يدك هكذا وقلت لي الله على راحتي هذا تحترم هذا يحترم هذا هو الفكر هذه العقيده التي تحترم كل هذه عقيدتك عقيده فعينا بالعياء في نفس الصورة في صورتي قال وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُّهُمْ مَا مَسَّنَا مِنْ عَيَاءُ تَعَامُ هناك إن وحداً لهم مشكلة إن شاء الله سنقف عند الآية في وقضية الأيام كلمة اليوم هنا أو الأيام لا تجري على ظاهر على ظاهرها كما, تجري كما يجري اليوم في اللغة كما هو موضوع اللغة علاش هو اليوم اليوم طبعا اليوم اما نقصد به النهار غير ليه وكذلك يسمى نسمى اليوم هو المدة الزمنية الخاصلة بين طلوع الفجر الى غروب الشمس هذا يوم طلوع الشمس كنت قلت طلوع الشمس لكن الصحيح انه طلوع الفجر لان اليوم فقاش كان قطعه لحنا الصيام وما كيطلع لجيه. الليل فقاش كيف ثم أتمو الصيام إلى الليل. هاي إلى المغرب. المغرب كيف يبدأ الليل. من المغرب إلى الفجر. والنهار من الفجر إلى غروب الشمس ويسمى أيضا اليوم. هذا يوم. واحدة القرآن كما ذكرنا في الآية الأخرى في سورة الحقة. سخرها عليهم سبعة ليالين وثمانية, وثمانية أيام حسومة. سبع إذن ذكر الأيام وذكر الليالي فاليوم هو إذن من الفجر إلى, إلى الغروب اذا لما تطلع. تطلع الفجر تطلع الشمس تغرب الشمس هذا يسمى يوم وهذا اليوم له ليلته جيد قلنا الله عز وجل خلق السماوات والأرض في ستة أيام وما زمكين لا شمس ولا قمر ولا أرض ونجيبا كيفاش الله عز وجل خلق خلقت هالسماوات والأرض نهار الحد والثنين والثلاث باقي ما كانش للثنين ولا ثلاثين ولا أربع باقي ما كانش الشمس اللي يطلع والثلاثة ده ما كانش لما الله عز وجل خلق السماوات والأرض في ستة کیال أيام وشنو كانت الأيام نحلق لها الله السماوات والأرض ذلك قال أهل التفسير الأيام هنا معناها الأطوار مش اليوم اللي هو اليوم لا الأطوار والمعنى هو الوقت اللحظة او الطورة. ثم ضربوا منهم من فخراسي ضربوا مثلا قالوا عندما نقول فلان ولد يوم كذا. او مات يوم كذا. يمكن مات في الحداثة لله. ولكن نقول يوم كذا. مع انه مات في لحظة. او ولد في لحظة. لكن نقول وشو واربعاشرين ساعة وكي تتولد. لا. ولد يوم كذا. او مات وحادثت له حادثة يوم كذا. اي الوقت في اللحظة. فهنا كذلك الله عز وجل خلق السماوات والارض في سته اي وما بينه وفي سته ايام اي في سته اطوار وهذا ان شاء الله سنقف عنده عند الايه عندما تاتي الايه ان شاء الله بتفصيل إن شاء الله عز وجل بالخلق الاول بل هم في لبس من خلق جديد قال الله عز وجل الله أكبر قال الله عز وجل ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلخظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد الأهل. هنا انا وقفت عند حقيقه كبرى جزى الله خيرا شيخ الاسلام ابن تيميه عندما تعرض لحديث النزول وشرحه وذكر حقيقه علميه كبرى ان شاء الله نطرحها في في هذا في هذا المقال وهي قوله عز وجل ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد فقد قال الكثير من اهل التفسير بان القرب هنا قرب العلم ونحن اقرب اي القرب قرب علم وقرب قدره وقرب تمكين شيخ الاسلام وكذلك تبعه في ذلك تلميذه العظيم الحافظ بن كثير في تفسيره تفسير القران العظيم ذكر ابن تيميه ان هناك فارقا بين المعيه وبين القول قال أما المعيه ومعنى ما قال ان المعيه فيها المعيه العامه والمعيه الخاصه والقرب ليس فيه قرب عام وقرب خاص معنى المعيه العامه والخاصه فقوله عز وجل وهو معكم اينما كنتم قال الحافظ بن عبد البر قال ما معناه اجمع الصحابه والتابعون على ان المعيه هنا معيه العلم معيه العلم بل أثير ذلك قولا عن ابن عباس رضي الله عنهما واثر عن الضحاك واثر ايضا عن الإمام احمد وعن غيره من الائمه المعيه معيه العلم وهو معكم أينما كنتم ليست المعيه معيه الذات بمعنى ان الله عز وجل ليس مختلطا بخلقه ليس معنا هنا في المسجد بذاته وفي الديور الهيه بذاته وفي الاسواق بذاته وفي الطيار وفي البواخر بذاته أبداً. فهذه ليست عقيده اهل السنه والجماعه خذوا بالكم الله عز وجل فوق سابع سماء على العرش استوى كما ذكر القران العظيم في اكثر من موضع الرحمن على العرش استوى لكن على قدر بعده سبحانه عز وجل من فوق سابع سماء فوق العرش العظيم فهو أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد فهو يعلم السر وأخها فهذه الآن التأويل هذه المعية أنا لا علم لي وأنت لا علم ملك وهؤلاء الناس كلهم هؤلاء العلماء الآن كلهم لا علم لهم أمام ابن عباس وأمام الأئمة هؤلاء العلم الكبار هؤلاء الأئمة على راس ابن, عب ابن عباس والصحابي الجليل حضر الأمة يقولون المعية هنا معية علم هذه المعية العامة فالله عز وجل مع خلقه بعلمه يعلم سره ونجواهم ويعلم ما يفعلون ويعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون سبحانه وتعالى المعية الخاصة المعية العامة المعية الخاصة هي المعية معيّة, معية رب العالمين مع المؤمنين المتقين المخلصين كقوله عز وجل على لسان النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان معه ابو بكر الصديق في الغار لا تحزن إن الله معنا كيف معنا؟ إن الله معنا إن الله معنا في الغار محشي بذاته تعالى الله عن ذلك علوا كبيرة رب العالمين في الغار والخرى يا ابني وأبوش اللي برا من برمو الغار مشي الله معاهم إذن هذه العقيدة لمن قلوا الله إن الله معنا أي الله عز وجل في ذاته في الغار هذه عقيدة فاسدة فاسدة على طول الخط ولا نقول هذه المعيه عامة بل هي خاصة لأن إذا كانت عامة غد يقولوا إذن اشت أبو جهل غد يقول أصحابه هادي الشدو هادي النبي محمد وأبو بكر فإن الله همعني. ما مع عامة لا هذه معي خاصة والمعنى أن الله عز وجل مع أبي بكر الصديق ومع النبي صلى الله عليه وسلم باش بتأييده وبنصره لا تحزن فإن الله معنا بالنصر وبالحفظ وبالتمتين وبالعالمين شاترنا لا تحزن ما بالك باثنين الله ثالثهما لا تحزن لا تحزن ان الله معنا فدي معيه خاص فالله عز وجل مع المتقين مع المحسنين ما هذه المعيه الخاص قال ابن تيميه رحمه الله أما المعيه فيها المعيه العامه والمعيه الخاصة فغلط بعض, بعض العلماء فجعلوا القرب أيضا قرب عام وقرب خاص في حين قال لم يريد القرب قرب الله من الخلق لم يريد القرب إلا في حق المتقين المؤمنين ما كيش شيء آل يقول لك الله عز وجل قريب من الكافرين أو من المجرمين أو من العداء ما كيش إنما القرب قريب دائما مع. وإذا سألك عبادي عني تكون هما المجرمين ولا الصالحين ها؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب القرب هنا ذكر مع من؟ مع الصالحين فاني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعي الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا يقتربه سبحانه عز وجل كما دلت أحاديث صحيحة على الحجاز فعرفات يباهي به الملائكة ها؟ فالله عز وجل حيث ما ذكر القرب قرب الله عز وجل إنما يكون القرب مع من؟ القرب مع اللي يدعيو مع الخاشعين مع اللي يصلين رحمته سبحانه وتعالى قريبة أو قريب من المسلمين إلى آخر لكن لا نقول الله عز وجل قريب مع الكافرين وقريب من الظالمين ونعني بالقرب لأن القرب هنا خاص القرب خاص وليس عام وهذه هذه هذا علم يعني جزى الله خيرا أنا قلت كما قلت شيخ الإسلام ابن تيمية يعني وبآدي المشأن أنا لا تعصب لابن تيمية رحمه الله عليه غيره من أئمة الذي ينبغي أن تعصى له هو الرسول على سنوه الصحابة تيمية من ال... بل الصحابة يصيبون ويخطؤون فما بالكم بني تيمية وبغيري ما ياخدش علي يشيو حاجم ابن تيمية على الرسول عين عالم جهبيد من حرير محر في العلم وقد كان شوكا في حلوق المبتدعة والظالمين وكان يجاهد بالسيف وبالقلم وباللسان وحتى مات في السجن رضي الله عنه ورحمه الله مات في سجن من القلعة في الشام مات مجاهدا بالكلمة حيثما كان حيث الجهاد وف... في الصرف الأول رحمة الله عليه، لكن لا نقول بأن ابن تيميا قال هذا الخلاص العلم بدليله لا بقائده ابن تيميا قال هذا العلم واستدل من كتاب السنة لكن بقت المسألة هنا في في مثل قوله عز وجل ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ونحن أقرب إليه تكون إليه الإنسان ها, ها. ها الإنسان في المسلم والكفر لذلك ابنة الملاجر هذه الآية نفسها ابنه كثير رحمة الله عليه في التفسير رجعوا إلى هذا التفسير فيفسرون على أنه قول عز وجل أن قوله عز وجل ونحن أقرب إليه من حبل الوريد المقصود هو الملائكة الملائكة استدل أيضا ابن كتل بقوله تعالى إننا نحن نزلنا الذكر وهو القرآن والذي أنزل الذكر شكون الملائكة جبريل عليه السلام هو الذي نزل بالقرآن الكريم بإذن من الله عز وجل ومع ذلك قال إنا نحن نزلنا به نعم الله هو الذي أنزله ونزله بواسطتي جبريل عليه السلام فكذلك هنا الله عز وجل قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد من أذن للملائكة وأمر الملائكة أن يكونوا ملازمين للعبد كل العباد أن يكونوا ملازمين. الله عز وجل قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد أبعدوا في هذا الكتيب أقول لي نتيما يحفظ الله الحديث النزول وشوفوا التفاصيل ما هو لذلك نعتقد أن هذا هو الحق ونحن أقرب إليه من حبل الوريد أي الملائكة هم الذين المعهم المعني بهم من الأمر أنهم أقربوا إلى العبد من حبل الوريد بأمر من الله عز وجل سبحانه ولا نقول الله عز وجل مختال بخلقه وأن الله عز وجل قريب من العبد بذاته أثناء الاحتضار أو أثناء السقى وكذا أن إذا قلنا الله عز وجل و ودينا نفهموا ديال زعف ال مبتدعه وهو معكم اينما سافر وهو معكم اينما كنتم اذا بذاته الله عز وجل معنا الان بذاته اذا قلت معنا الان بذاته طيب وسكيري قلنا الله في كل مكان بذاته في قوادس بالكاني وفي المجاري وفي البطون ديال في ومع ومع العاهرات في امريكا وفي في كل مكان الله عز و جل تقبلوا هذه العقيدة هذه الله عز و في القوادس تقبلوا هذه العقيدة هذه واحد هو في القدس البخرى مهربور حرس في مصفلعم ربما عضو وهو معكم اينما كنتم رب معه في القدوس ده كلام من هذه عقيدة فاسدة هنالما العيه هنا معيه العلم اما الله عز و جل عالم بيت تخذ في القدس завار له اتلعب في اسمه الله الله عز و يراك ويسمعك وعالم بك وهو فوق العرش سبحانه عز و جل و اقول فوق Stef عبد الله ابن رواحة فسر العلوية بالفوقية في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم النبوي الشريف قال شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش فوق الماء طافأ أو طافف وفوق العرش رب العالمين في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفوق العرش رب العالمين لكن لا نقول كيف هو فوق العرش هذا سؤال فاسد أيضا لا نقول كيف الاستواء معلوم كما أثير عن أم سلم رضي الله عنه إن قال ويستهر بهذه من مالك رحمة الله عِالِ قال الاسواء معلوم شوف معلوم رد مالك مش مجهود معلوم الاستواء معلوم مش الاسواء هو كما يقول أهل البذاء قال لك الاسواء هو السيلة من الله عز وجل استولى على الكون وشكلي كان الدهلو ساردهو الله عز وجل استولى عليه الكون كان طايش ورب العالمين شدوه هذا كلام لا استولى هذا تعوين نقول قالوا استعل الرحمن وعلى العرش استوى فنقول كما قال السلف الصالح الاستواء معلوم استوى استواء يليق بجلاله بجلال وجهه عظيم سلطانه يليق به الاستواء معلوم والكيف مجهول كيف استوى ليس كمثله شيء هو السميع البصير شوف النفي فيه اجمال والاثبات فيه تفصيل ليس كمثله شيء اجمال في النفي وهو السميع البصير تفصيل في الاثبات وهكذا الله عز وجل بصير والخلق بصير الفرق بين بصر الله وبصر الخلق كالفرق بين ذات الله وذات وذات الخلق الله عز وجل البصر عنده أنا عز وجل يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه والبصر ديالي يليق بيه انا الفاني الجاهل العاجز وال مخلوق ما عنده وال فالبصر ديالي يليق بيه والسمع ديالي يليق بيه ضعيف فقير مخلوق جاهل الى اخر كل صفه النقصيه اذا البصر اللي عندي فيه كل صفه نقص وكل صفات الكمال في الله وا اذا بصر الله كمان وسمع الله كمان نشوف قد نشترك في في الاسم نشترك في الاسم اني معكم اسمع وارى يتقبلها الله الموسوي حنا اسمع وارى هو السمع ديالنا والله عز وجل اش خاصنا نسمع اش نسمع ما عندي ما نسمع نسمع محدود كان أصوات اللي الآن ربما هنا ريف الحجري ولا أسمعه الصوت اللي خفت لا أسمعه كان أصوات اللي اللي كبرت بالزف بالزف لا لسناه كنت سمعت أنا الآن لا أسمعه أهلي في بيتي كنت الناس اللي في الرباط كيقولي ذا كنت سمعه وفي وفي كاسابارا تكنت سمعه شو بزيكم تسمع ما ندري كنت سمع هذا اللي فات القاويل هذا اللي كنتمه ما ندري شبعنا عادف قاصر محدود ب بأذونين ما ثاني وسمع الله عز وجل الرؤيه دي كذلك إذن هناك اشتراك اشتراك في اللفظ لا تنثل ما هي وفي الحقيقة فربنا عز وجل ليس كمثله لي شيء وهو السميع البصير لا تدركه الأبصار وهو يدركه الأبصار كيف ما رب العالمين عنده يدون ولا ما عنده عنده يد الله تلقى أيديه يد الله كيف يد الله ربق عنده يدون تدخل ما عنده شيء كيف هي يد الله سؤال الجواب ليس كمثله شيء في الدمش هي يدها لا لا هذه هذه يد هذه تليق بي العظيمات والجنيداو هذا شيء واحد صحيح هذا اختطط تحمل تليق بضعيف صح يد الله لكن لاتزال بعد مؤله قد يضلال عنها الله معناه كل كلمه معناها القوه معناها ال... نثبت لله عز وجل ما اثبته لنفسه سبحانه عز وجل فهو اعلم بنفسه من كل من كل احد ونثبت له ما اثبته النبي صلى الله عليه وسلم فهو اعرف بربه من اي احد واحنا لا ندري لا نعلم لا نكيف ولا نمثل ولا نعطل ولا نشبه ولا نؤول نثبت لله عز وجل ما اثبته لنفسه وما اثبته له رسوله صلى الله, صلى الله عليه واله عنده وجوه لا ما عندوش عنده كل من عليه ثان ويبقى وجهه ربك. من اولا من كيف هامن عطلها من جسد قل كيف هو وجه الله ابدا لا هو وجه الله كيف وجه الله عز وجل ليس كمثل أي شيء هذه حفظه هذه تتوهم في دماغي لكم ليس كمثل اي شيء و هو سمع ليس كمثل أي شيء فلذلك استوى على العرش سوى على العرش كيف استوى على العرش فالفاس ليس كمثل أي شيء ينزل الى السماء الدنيا ينزل الى السماء الدنيا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول العيد كيف ينزل شي شغلك ليس كمثل مجد لذلك يا إخواني لابد من دراسة عقيدة أهل سنة وجماعة وهذا يدخل باب في باب التوحيد توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الأفعال حين شوف ما عندك شي لحق حتى تبدأ تستنبط ما سأل الله عز وجل يعلم أو لا يعلم يعلم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان شكول يعلمه الله لا يجوز أن تقول الله معلم يا الله الله أين يعلمه وما تقول الله المعلم لا يجب تبكر رب العالمين أنه يعلم كما قال القرآن ولكن ما عندك الحق تصبط من هذه يعلمه وتجب الإسم قل إذن الله معلم لا لا يجب القى في حدود الأمنى اذا وصف نفسه بوصف ابقى في حدود الوصف في حدود الاسم في حدود الفعل بدون تكيف ولا تقييد ولا تكييف ولا تشبيه ولا تضليل مفهوم ان شاء الله هالنقطه إن شاء الله <تصفيق> ونرجع الى الايه الكريمه ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه اعلم اخي المسلم ان الايات التي انزلها الله عز وجل للبرهنه على الحق والله حق الله حق سبحانه ودينه الحق وفي المجادله والمحاوره مع المشركين هذه الايه تنقسم الى قسم ايات افاقيه وايات نفسيه نوعان من الايات ايات في الافاق وايات في الانفس قال الله تعالى سنريهم اياتنا في الآفاق الاولى وفي انفسهم حتى يتبين له انه الحق الادله على نحوين النحو الاول ادله افاقيه والنحو الثاني ادله نفسيه وربنا عز وجل علمنا ان نحاور الكفره انطلاقا من الادله الافاقيه والادله النفسيه وكثيرا ما ربنا عز وجل يجمع بيننا المنهجين منهج الاستدلال من بالادله الافاقيه ومنهج الاستدلال بالادله النفسيه سوره قاف لم تحد عن هذا المنحى شوف افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها هذه ادله ايش ادله افاقيه افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزينناها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 ونزلنا من السماء مَاءً مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد آفاق والنخل باسقات لها طلع مضيّد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج إلى أن قال ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد فهذه ايات نفسيه فجمع بين هذا وذاك في اذى في, آذة؟ في آذة؟ انظر اواخر ياسين اولم يرى الانسان انا خلقناه من لطف اذن له نفسيه اولم ير الانسان ان خلقناه من نقطه فاذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه ادله نفسيه ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم ادله نفسيه قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم ادله نفسيه الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أدلة كونية آفاقية فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم ادله كونية افاقيه لا تخرج الادله عن هذين الإطارين إطار في أدلة كونية أفاقية في السماوات والأرض الليل والنهار والشمس والقمر والأسر والغلاط وأدلة لا تخرج عن دائرة أو الإطار النفسي خلق النفس والنفس والخلق وما إلى ذلك. ثم قضية الخلق دائما تأتي في القرآن الكريم وفي السنة تأتي على أساس أنها حجة تؤكد صحة المنهج تشهد بصحة الدين وبصحة العبادة وبصحة الالتزام بالإسلام وبصحة الخضوع لله خذ مثلا امثله كثيرة جدا خذ مثلا اقرأ باسم ربك فقد يقول قائل ولم لا نقرأ باسم فلان أو علان أو تلتان من النبي لما لا نقرأ باسم نابوليون كارل ماركس يعلمين موت سيطون قل لماذا لا نقرأ لما نقرأ بسم الله? لماذا? بسم. يأتيك المنهج الاسلامي بالدليل. اقرا بسم ربك الذي خلق. غيره لم يخلق. اذا لا تقرأ بسمه. لا تقرأ باسم زيد او عمر ابدا. اقرا بسم رب العالمين. اقرأ بسم رب الدليل على ان القراءة بسم الله هو الحق. الذي خلق. يا ايها الناس اعبدوا ربكم. لا احنا نعبدو امريكا قال لك لا عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون امريكا ما خلقتنا لا الذين من قبلنا ولا من بعدنا بذي الدولون اذا هل يستحق تستحق ان نعبدها لا العبادة لله لأنه هو الذي خلق عندما نجد في القرآن الكريم مسألة الخلق فهي دليل على صحة المنهج ودليل مفحم على أن الذي يستحق العبادة هو الله ليه؟ لأنه خلق كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم لأنه خلقت كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون والذي خلق قالكم من في الأرض جميعا خلق غيره لم يخلق شيئا لذلك العبادة له سبحانه عز وجل دون سواه يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم رب الكريم أيه ما الدليل الذي خلقك فسواك فعدلك القراءة ورش فعدلك يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك قرات حفظ فعدلك قرات ورش فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم نحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون وهذه ما الملائكة قال الله عز وجل ونحن أقرب إليه من حبل الوريد سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فثور والذي قدر فهدى هو الذي اخرج المرعى فجعله غثاء احوا اخرج ما داروا له احتوا حد ما فالملك كله لله والامر كله لله واذا العبادات تصرف لله فمن صرفها لغير الله فقد اشرك مع الله وجهنم تنتظره مسألة الخلق هذه فهنا نفس الشيء ولقد خلقنا الإنسان. ولقد خلقنا الانسان ونعلم ونعلم ما توسوس به نفسه الوسوسه حديث النفس الوسوسه حديث النفس المخفي الخفي اذا صدرك يعلمه الله عز وجل يعني بالسر واخفى اخفى من السر يعلم ما في الصدور الداخل يعلمه الله عز وجل ولقد خلقك الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير من الذي خلق الله معلوم من في المنطقة أن كل صانع لشيء هو أعلم بما صنع من غيره. واش اللي يسمع التلفزيون تعرف تعرفك تعرف تلفزيون أكثر من اللي يسمع التلفزيون وتعرف سيارة أكثر من اللي اسمع سيارة ما بين فاللي يسمع السيارة عارف السيارة وإيش نوع هذه صناعة السيارة اللي هذاك عنده واحد كاتب له واحد كتبي يقول لك شوف هذه السيارة اللي أنا سمعت هالك 16 رويضه رقم فلانيه وتعملها المازوط عندك عمل ليصون فعم تاع ليصون وهذا تخرج عليها انا اللي صنعتها تمشي بالمازوط بالمازوط ماشي تقولوا ديالي أنا نمشي بالمديه راني ندير لا رويض بالتراكتور خاصك عرفي <تصفيق> وخا ديالي ديالي شريها بفلوسيه ندير لا التراكتور باش تعال <تصفيق> <تصفيق> تعمل اللي يبغى هذاك الصناعه هو صنعها وبانك كيحكم فيك التلفزيون وقلب إذا طلعت صورا خبشلوه هنايا إذا مش لقتم هنايا عملو من هنايا هو اللي صنعوا ها فجيد من صنع الإنسان من خلق الإنسان الله عز وجل ولله مثلا الآلة أرسل رسولا وأنزل عليه كتبة وهذا الجهاز هذا الإنسان هذا الإنسان هذا الآلة مكينش آلة مطورة في العالم متطور رقي حد الإنسان، بل كل جهاز فينا إلا وهو راقي، العين الأذن الشعر الأسنان القلب الكبد المصد كل شيء فينا مدهش مذهل هذا الجهاز هو جهاز ما يمكن له يكون مزيف ومشي بسرعة ويخدم الوظيفة جلو إلا إذا مشمع القرآن الكريم وسنة النبوي صلى جهاز مع كتاب. لكن التليليزون معها كتاب كطالوب والسيارة معها كتاب وطلجة معها كتاب، مع الكتاب وخسطة وشيء مع ذلك الكتاب وتعليمات ديال الصانع شوف هذه الألات اللي هي الإنسان ما يمكن أن يستقن إلا بكتاب الله عزيز اللي, اللي مشى مع القرآن السنة رأى إنسان ساوي مستقيم سعيد في الدنيا والآخرة اللي مشى معوج على القرآن الكريم راه معوج بحال هذه الجهاز اللي يعوجه الكتاب ديال الصانع الصانع أضرى بصنعته من أي من أي كان الله عز وجل خلقنا وهو أعلم بنا من أي كان الله عالم يصلح يصلحنا وش ما يصلحنا شنو اللي يسعدنا وش من اللي ما يسعدنا قالوا الناس الناس الإنسان يسعد ويمشط باش كيمشط بالموسيقى بالرقص بالترفيه بالخمر بالنساء بكذا ويرتاح الإنسان ويسعد ويرشط ويفرح واش هادو اللي قال لا بدون ما ليصنع الإنسان لا اللي يسمع الإنسان وخلق الإنسان وفطر الإنسان شنو قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله مش بالموسيقى ولا بالرقص ولا بالزين بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ولهذا غرقوا في الزنا وفي الخمر ولم يسعدوا أبدا يحصوا على لذات نعم لذات لذات لكن ما يحصوش عن السعادة والأمن النفسي والامن العصبي والامن الفكري وامن الضمير وامن الرحب بالله الذي لربسه ويعمرون الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذلك آمن امن كان كافر الله ما داير والو منافق لا يؤمن باليوم الاخر وقال لي انا الله لا اله الله واحد لا اله الا الله الذكر الذكر ده احنا قال كيذكر الله لا اله الا الله لا اله الله لا الله لا لا الله الله هذا مشي هو ذكر الله ذكر الله هو هذا لا إله الله بالفهمة دياله والعلم دياله والصرح دياله والتسير دياله مع العلم ومع قراءة القرآن وتسير القرآن الكريم والأحاديث الشريف والتأمل في ملكة السماوات والأرض والتأمل في خلق الله عزيز. هذا هو ذكر الله وخالي يشوف المك مشدود إذا غيرت تستحضر عدم الله غير قادر تغشو ما غشيت شيء اتقت الله الزواج وجل هتذاكره يا عز وجل ف... ربنا عز وجل نذكره لكن نذكره بما أمرنا الله وبما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم وبطريقة الإسلام في ذكره سبحانه وتعالى. على كل حال لا أريد أن أطيل نقف إن شاء الله عند هذا الحد الخال الكلام باقي باقي طويل وإن شاء الله من سأني الأسبوع المقبل ونواصل التفسير وفي لحظة إن شاء الله نجيب عن بعضنا. أختري نسأل عن حكم التصوير التصوير التصوير اليدوي وتصوير الفوتوغرافي ما التصوير يعني الأمر هذا يحتاج ربما إلى محاضرة. الحديث الشريف صحيح، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون أو المصورون أشد الناس عذابا يوم القيامة وكما قال صلى الله عليه وسلم. فنبدأ بما لا خلاف فيه تصوير. ديال الأجسات البشار ولا الحيوانات ولا في أصنام وفي نحت وفي هذا عندهم داخل في الفنون التسكينية وفي كذا وكذا، وعند الإسلام محرم تحريم لا خلافة فيه. إنسان صنع طور ولا صنع كبش ولا صنع إنسان ولا در صنم رئيس دولة ولا كذا، هذا لا يجوز هذا يقينا الله عز وجل يقال لهم يوم القيامة خوفهم الروح فلا يستطيعون فيعذبهم ويعذب بي تلك الصور يا في الله عز وجل وتعذبوا اللي يسمع شيء ولا شيء حاجه يعذبوا بها يوم القيامة صورون اشد الناس لان المصور اسم من اسماء الله الحسنى المصور اسم من اسماء الله الحسنى ومضاهاه خلق الله ومزاحمه او المنافسه رب العالمين في هذا هذا فعل خاص برب العالمين ثم هناك فيديو نقطه فرام قلوب هذا قالك هذا الصور فيها ما في شيء ثم قالوا الصورة التي لا ظل فيها ولكن هي بليد يعني لوحة فنية يسألكوا الصور صم لا يرسم إنسان يرسم بدار يرسم كداود يرسم ولد يرسم حيوان آخر لوحة فنية زيتية إلى آخره رسم صور هذا الذي نعتقده أيضا أن وحى وهو الراجع أن قضية الظلم الظلة غا كلام إلا فامرس صلى الله عليه وسلم امتنع من الدخول إلى بيت عائشة رضي الله عنه وبيت فاطمة ما اذكر عندها ستار ريواء فيه الفارس مع انه ما عنده لا ظل له هذا منقش لتو فقطعت عائشة رضي الله عنه وفاطمة انقش عاقل وصنعت منه انه ملوقاته مجيد وسادت وصورة تخسمت وولد الصورة ما عندها احتشي قينة منقلسوا عليها وانتكوا عليها وهذا اذا نبقش تعظيم بس انت التعظيم نبقش وش نفس الوقت الصورة انقاصة مثلا اذا لا نشك في انها حارة. قال القضيه الصوره دي الوردة والزهرة والغروب والشروق والله اذا كان هذا ان شاء الله لا شيء فيه حلال كما دل عليه الاثر ان كنت لا بد فعيل فاصنع ما لا روح فيه وهذا ما فيه روح فيها حياه نعم اشجار كتحيا ولكن ما فيهاش الروح لاش فيها الروح البشريه الانسانيه يا جوج وشي يجوز, وش يجوز انك انسان يغرق فيها والدحاله كما يصنع انك يرسم في النوار ولا يا يعني يعني لكن ما دخلش في الإنسان وفي الحياة. وصلوا الآن للصور الفوتوغرافي. الفوتوغرافية، صور فوتوغرافية، صور إنتاج الفيديو، صور سينمائية وما إلى ذلك. هذا الأمر نقول فيه خلاف. اختلف العلماء. خلاف منين جاء؟ جاء من حيث ان السلف صالح. ما كانواش يعرفوش حاجة يقول لها الفيديو وشي حاجة يقول لها الإنترنت وش حاجة يقول لها شيء جديد هاد الشيء الجديد ينظر فيه ينظر فيه أهل العلم أهل الحل والعقد وعندما ينظرون إذا الشمع إذا الشمع العلماء الشرق والغرب أن هذا حرم على الرسول عليه يقول لي يقول لي لا تسمع أمة على ضلالا هو يقول لي حرام بالإجماع والإجماع دليل شرعي لكن هل أجمع العلماء على انه حرام؟ كم في الصحة من تاليف علماء أفذاد جهابدا قالوا صور فوتوغرافي حرام علماء جهابدا آخر قالوا صور فوتوغرافي لا شيء فيه قال لك لأن هذا مش صورة التي يضاهي بها العبد خلق الله وإنما هذا انعكاس للصورة التي خلقها الله على الشاشة على الزجاجة على الورقة وعلى البلاستيك هذا مثل المراه المرأة صورة التي لما نشوفه لنا في التلفزيون هذه الصورة هي صوره جيد ولكن هذه الصورة هي التي خلقها الله بالعين وبالرموش دياله باللون دياله بالصوت دياله بالكلام دياله باللون دعين دي كل شيء دياله هو هكذا خلقه الله هذا خلق الله فكأنه مرآة تعكس هذا اللي يتكلم في التلفزيون تعكسه من مكانه الى الشاشة فهو التقاط لصوره حيه واقعيه لغير انعكاس للصوره اللي في حال المراه هو عندهم كلام وادله الى اخره الاخرين قالوا لا هذا هو حال المراه انما اليد دخلت هذه الكاميرا وهذه الصالعه على الانترنت وهذا لا فائداء اذا هذه هذا كلام اذا اختلفوا ما اختلفوش فعندما اختلفوا من يرى انها حرام حرام حرام بعد أو يبقى بقيس في النصوص لا على على ظاهرها هو يش، الذي يرى أنها حلال يرى أنها حلال، هو عن دعاء وتنفي عن دو زاد فقال الآن وهذا أمر عذره الان يعاني منه طالبان، حكومة طانية حكومة طالبان عندها صور محررة على طول الخ... مكن تلفزيون مكن فيديو مكن ولا ولا, ولا ولا ولا ولا شيء، لكن الان وقع وقع في حي صبيس وقع في مشكلة. كيفاش يديروا دولة بدون إعلم بدون تلفزيون، بدون أخبار رحية وبنجل. الآن أقول لو كيتصوروا حتى. أنا كان يشوفوا داخل الرئيس زي لهم الملا وهذا كان يقول لا كيتصور العلماء في السعودية حدثوا ولا حر هذه الخطبة من حرام هذه الخطبة من عرفاء يعني محاضرات هذه كان. إذن إذا جبنا غير داخل العلماء اللي يتصوروا هذا منقع يجمع هذا منقع إذا كان جيش من علماء تتصور وفي علماء منعين تصور تماما مثل الشيخ الألباني رحمه الله كما كتب فيه اسمع صاحبي رحمه الله اللي قال لك قلت الفيزازي كفر الشيخ الألباني تيكذب عليها اللقاء بيني وبينو يوم اللقاء إلا عز وجل الشيخ الألباني رحمه الله هذا ما المستحش الموضوع هذا ما ما نكمله احتلف في كتابه آدب الزفاف يقول التصوير الفوتوغرافي لان دخل فيه اليد والتصويب الكاميرا وكذا فهو محرم يحرمونه على اخلاقه تماما شفت كيف اذا علماء يحلونه علماء يحلونه قضية ما فيها اجماع ما تقول ليش انا اش كنشوف انا لست من المشاهدين ولست من من العلماء لكن اذا كنت تريد رايي انا ارى ان هذا التصوير اذا كان فيه تصوير اعلامي لنشر العلم ونشر الخبر الحي من موضعه وكذا وكذا انا ارى والله أعلى وأعلم رأيي الخاص منتم كنوت ارى, أرى انه واجب يخفي كل طبعا ما لا يجيب مشاكل شو نصور به الشطحات والراقصات والمغنيات وهو. هذا ايضا حرام 10 وجه او في العراسات والكاميرا خدمت تصور في العيالات بعباد الله ومن بعد كل وحده تقول ها تعرض للراجل ديالها هذه المره فليك وهذه بنت فليك وهذا هو كيتفرش العيال بنتي هذا ايضا يا يجيني تقول ليش اللي راه المصوره امراه وغادي تصور للعيالات من العيالات للرجال حكما للمادة خلاص ماذا صور مراتك اذا قلنا شحال صور مراتك وتبقى تشوف فيها وشوف فيها. وهي تصورها و تصورك و تصوره و لا تخرجش على ذلك بقاوغيت ما هتك الدورة في خرجت رجال الجيلة ستتفرجوا لك فيها و انتهى الامر لذلك الصوير كذلك الصوير المسرحي و الصوير كذا ايضا صوير اهل العلم و الصوير كذا هذا من الباب و بالله عليكم مثلا طبعا غاد يقول لك مقلوغي الصوت يعني موش الصوت انتهى الامر جيد جيد اخويا كنت تعتقد ان تصور بالكاميرا حرام و لا تصور لكن ما زنش وتفرض على تقول له راعي الشب الناس عادا بنيهم القيام وكذا وكذا كذا على أشي لأن هذا هذا الواجه هذا الصورة هذا الضايرة ما كمشي كأنت بدي بالتلفزيون في جلف هذا المصلح والصحابة والتابعين تهات المشكلة لا السكوت عن بين وقت الحاجة لا يجوز لكن هذه أمور جديدة ظهرت هذا قساع المرايا لا خر قساع المحيك الصورة طول في البيرة شافوا جو في البير قولوا قلوا الأشي الناس عادا هذه الصورة عكستنا أنا عكس الصينية ولا العكس في شو شيء جاجة طنبول اللي جعل هذا في المرأة إذن نلخص ونقول الأمر فيه خلال الذين يروا بالحرمة الله يعوده يعبد الله عز وجل بهذه العقيدة الذين يرون أنه حلال يعبد الله هذا ولكن تعليق قال أهل العلم التعليق الله مش صورة فوتغرافي وتعلق هذا بابا الله رحمه وهذا للم الله رحمها وفي الله وهذا كذا تعليق لا يجب إنما عشر الملائكة لا ندخل بيوتا فيها صوات هذا المصايب تحل ديال البرالي شي مع وجلو فموشي هذا دربوه الجنون خلقين رامون المصايب كثير محصور هذا التور فوق التليفزيون وهذا تصور دبابك وهذا اليمات وهذا جدكم العائلة وهذا لا يعدوا شيء صورا في ذول الملائكة ما يدخلوش إذا ما يدخلوش الملائكة يدخلوش الشياطين أطلق شفت كيف؟ إذا كان يجوز فالتعليق ديالها لا يجوز هذا ما نراه الله أعلم هذا ما نعتقدوه ان شاء الله نقف عند هذا الحد سبحانك اللهم وبالحمدك شبع الله إله إله إله نستغفر كوني تقول لك أسئلة كثيرة جداً تنكتبون عندي المهات لعلنا المجيب عنه في إلا حيث كثير يام إن شاء الله عز وجل وقبل ما نزيل عودة المشارك المجاهدين الشيشان دايدين خاب الله في المسيا عائل كيبالا حنيك احتادك المسكول الكبير ديال المسياف درزني توا طبوفي اللهم انصر المجاهدين اللهم انصر المجاهدين van dan dan van dan dan اللهم منصرهم على الروس الملائكة. اللهم منصرهم على الجهود الملائكة. اللهم منصرهم على الكافرين يا رب العالمين. اللهم منصر الإسلام من والمسلمين. اللهم عزيز معظم يا رب العالمين. اللهم عزيز التوحيد واليقين. اللهم عزيز الإسلام والإيمان. اللهم جعلنا من النبئين والصدقين والشهداء والصالحين. اللهم شهدنا. اللهم أعطى أولادنا. اللهم أزواجهنا وأخواننا وجيراننا. اللهم جمعنا على التوحيد. اللهم جمعنا على التوحيد. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم أصلح حالنا. ووحد هذه الأمة. وطمن ذكرت يا رب العالمين آمين احترايت لا اله الا الله محمد رسول الله سبحانك و تعالى اشهد لا اله إلا الله اشهد ان محمدا رسول سيدنا وسلم